بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بيقوماً براكانم دعوة سلفي دعويك كخوائفار وردگار خوائفار إزگار إليه دكات ودعوي سلفي تاك ريغاية كدجايتي تفرقو حزباتي دكات بهمو جوركاني علماني بيتيان اسلامي هرچند حزب اسلامي نية لديني اسلام وتاك الرقاية كخلقي كوبكات والسر ديني اسلامي راستقينا يعني هرچند كجماعات شهبات بناو جماعات اسلامي مخالف منهج سلفي بيت او, أو جماعة نية كخوايب الوردقار بيرازية ومنهج سلفي تاك الرقاية كبان قشي خالكي دكات بو دست قردن بو آيتيك خوايبر وردقارة فرميت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالله براك أنام أما فرماني خوايبر وردقارة بوهموا مسلمانان كدست بگرن بديني إسلاما وتفرقت دروس مكان لناو مسلمان ودست بگرن بو حقيك خوايبر وردقار خويبي رازية كا بريتيه لا هردو الكتاب والسنة وهروها هروا فهم سلف فهمي صالح نك هركسك بكيف بكيفي خوي دين داري بكات وا لسر منهجك بيت وا اتر افكاري بوغني خوي وكجهرك لناكم لناو كوم القدا بر يجير وخلقي لر خوي و وكس رد ببيانوي أوي يعني قبولنا كريت كس ردي بداتوا ببيانوي أويك والله أما تفرق أخاتنا ومسلمانانوا نخير برا كانوا والله أما بهيك شيطانية لبرأوي ديني إسلامي راس كبريتية لسلفية بيك هاتوا لكو ملك أصول وقواعد هركسك بيوت لجير ناوي سلفيته طبعي خوي بكات بمنهج بسر مسلمانانوا ودفاع بكات لأغراضي شخصي خوي وَوَابِزَانِتْ يتساحت كُول والله وَاللَّهِ لَي قَبُلْ نَاكْرِيَتْ وَخْوَايِ پَرْوَرْدِقَارِ كَسَانِي كِي بوه زندو اكاته و بوه هرگيز أو هرقز بخيالي خويا نهاته بيك بلاي براه كانم ديني خواي پر خوي خوانيتي وخوي اي دفاعي لأكات وكو خواي پر وردگار ان نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ومنهج سلفي بك هات ولهردو وحيك ككتاب سنيه وسبيل المؤمنين كخوي پروردگار خوي فرماني پيكردو لقران كيدا والله وبالله وتالله ام خلافي كذا جوزريت لكردستان بهوي غلط منهج كان دكتور عبد اللطيفه وسوره لسري كان دهاجار نصيحة كرا ولا لا ينزان يانو، وما مستيانو وهيج سودي نبوة، والله كسي سلفي بد الخوشنية ججل أهلي بداعو دجمنان دين، والله كسي سلفي بمخلافة دل الخوشنية ججل كسي مبتدع وهروها كسي دل بلام وكوت مع الأسف دكتور عبد اللطيف ننصيحة زانايان ورجري وننصيحتي برا سافري كاني كردستان بكرتي لو سافري كتُنبو عمرا بمبستي حل كردني أو مشاكلانا أو بوتُنبو لاي هرتشوارزاناي باي برز شيخ ربيع وشيخ عبيد وشيخ محمد بن هادي المدخلي وشيخ عبد الله البخاري. <تصفيق> بلعب را كانم يا كم كزك تُنبو لاي شيخ ربيع بو. أو بو شيخ طالب العزاوي كلقل ما انا ابو لهارتشوار تشوار يك يك ناسان ماني بشيخ ربيع ووتي يا شيخ امانه امبرايانا كملك طلابي علم طلابي علمي سلفين ابو عبد الحق تبديع يعني قردوة واتهام يعني قردوة بحدادي شيخ ربيع خوابي باريزيت بشيخ طالب العزاوي و ب عبد الحق بله شيخ ربيع قالت أسبابي تبديع كردنيان بيان بكات. وشيخ ربيع كومالك آموشقاري جوان ماني كد دواي اوا فرموي كيا شاكانتان ببن بولاي يكيك لوزانا ينا باوان با ببن بحكم لنيوانتان. أنجا شيخ ربيع فرموي دواي اوا وإذا استعصى شيء ردوه إلي أقر شتيك تان جيربو شتك شتيك آلوزبو بو بوتان او بيقررنو بولاي خون. وأوبو كشيخ شيخ طالب العزاوي هركه شو ندره ولا لا شيخ ربيع يكسر تلفوني بوشيخ حامدي كركوك كرد ووتي شيخ ربيع داواي اسباب تبديعي ام ندكات يعني او او شيطانيه دكتور عبد اللطيف لسري اماني تبديع كردوا شيخ ربيع با بابياني بكاب عمان ويكسر بالفعل يعني او ما بيسك حامد بيوandi كربة بيوandi كربة أبو عبد الحقوا كش شتكاني ربيعي بيبيان وحتى أمره دكتور عبد اللطيف أسباب تبديع كردن مانيبو بيان نكر وهيهات هيهات كبتوانيت أو شتبكات وبتوانيت يعني أسباب تبديع لسر لسرقمة بيان بكات لبر أوي لبر أوي دكتور عبد اللطيف او شتاني ك لا اي لسري تبديع كردوا دفاع كردنا لنفسي خوي وهروها احكامكاني بنياد انا لسر نفسي خوي نك لسر اويكه اي شتي غلطي من ما ان هبهه مخالفات من هجيما ان هبت لسر او مخالفاتانه انا إيه مي تبديع كردت هي هات هي هات فرموا اوا او ام انت حدايك ام بها يق غلط هيك كمان بوبينيت يعني يق غلطك من بينيت وبلت تو او شتت تي اي نات وانك لبر ايش كان هموكس أزانات احكام مكاني دكتور عبد اللطيف لسرشي بنيادي انات بل ابرك انا دواي او شوين بولاي شيخ محمد بن هادي المدخل اخوابي باريزيت نمت بتفاصيلي شتكان نامت هموي با بتفاصيل بعض بكم لبروي دريجاك دريجا اخاته باسه كمان بلكو اميوت بكورتي با باسي او شتان بكم يعني بيخمروا كزنائن نصيحتي عن كدو كبير دابينشد لاقل ايمو او نصيحتي اواني ورنغر او ابو شيخ بشيخ محمد معنوت يا شيخ ايمو خواني همو او مؤاخذا ثاني قال صدكتور عبد اللطيف نسراوه ومسؤولين لهموشتيك كبيرتان قيشتوها ولسر طالبي خوتان او ايما هاتوين كا ايوا بابن بحكم لنيوانمان مان شيخ محمد فرموي زور باشا بابو عبد الحق بلن فليأتي على ما وعدني وتي بلن بالسر او وعدي خوي بابو لامان وبيدها بنشر لقل ايوا او ابو شيخ طالب العزاوي هر ولكن الشيخ الشيخ محمد هو ان الشيخ محمد هو ان الشيخ محمد هو ان الشيخ محمد هو ان الشيخ محمد هو ان الشيخ محمد هو الشيخ محمد بن هادي الشيخ محمد هو بيت لقل محمد هو ان الشيخ محمد هو ان ولكن يجب ان من لك ان كان لك به يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان توعد لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك كل يكون لك كيات بيت لا مع العلم لو رساليك ساطو نور خطيب توقيعا ان كردبو بولاي زانا ناردو عبد اللطيف اواني يعني شي كده ابو عبد الحق أو أن أخوان نوسي بأن أمانك وما لك جن والدكتور عبد اللطيف آمادين رديا بداتوا، دكتور عبد اللطيف هامو أماني بدروه خستوا، كسطو نو خطيب نوسي بأن لقلان قال عن دابنش علماء رديا بداتوا، جالي رنازلم آية أوسطو نو كسار راستي نكد لوش تاني كنوسي بأن بلايزانه يان دكتور عبد اللطيف مخالفي وعدي خويك بلاي براك أنا دواي أويك دواي أوى تشوين بولاي شيخ عبدالله البخاري خوابي باريزين أوبو لو مجلسه شيخ الواحد المدخري وشيخ عرفات المحمدي وشن طالب علمي كتريش لو مجلسه دان شيخ طالب العزاوي يكسر يك يك نار ناسان يعني بشيخ عبدالله البخاري ووتي يا شيخ أما نكو ملك دعاتي سلفين لكردستان نحسبهم كذلك والله حسيبهم ودكتور عبد اللطيف تبديع يعني كردوه واتهام يعني كردوا بحدادي والله برا كان كاتك شيخ طالب العزاوي أم قصاني بدكتور عبد بشيخ عبدالله البخاري واتك لا كتبديع يعني كردوه والله الشيخ عبدالله البخاري وايكد ها كل هؤلاء بدعهم أبو عبد الحق أما أنا هموي أبو عبد الحق تبديعاني كدوة يعني بسر سرمانه وتي. وتي شيخ عبد الله وتي أنا أتاني أبو عبد الحق قبل سنة وتي أبو عبد الحق بيش صالك هاد بولام هاد بولام وبيموت يا أبا عبد الحق ما كل واحد انتقدك تقول عليه حدادي ما يا أبو عبد الحق نابت هركسك نقديك يكذلي بقري بله تو أما تو يكسر اتهامي بكي بحدادي وحدادي يكيبه بالك يعني أرى أنك أكثرت في هذا وتي من أبينم تو مبالغةك إلى مسألة هركس غرقت لي بجريو يكسب يبلي حدادي دواي أو بشيخ عبد الله ما وتي يا شيخ بأبو عبد الحق ما وتي بيت لقل من دابنيشت بوح الكيرديني أو مشاكلنا لسر فرمان الشيخ محمد والشيخ ربيع أو رفزي كردو وتي من لقل قورا كان دادا مع العلم ايما خاواني همو او مؤاخذاتا ننكا بيتان قيشتوا او بشيخ عبدالله البخاري وتي ما هذا الكلام العبرة ليس بالصغير ولا بالكبير عبرة بشكينيها العبرة بالدليل عبرات حبرة ببالقيها فاشان بشيخ الواحد وتي بأبو عبد الحق بلي فليأتي ويجلس مع هؤلاء. بي بلي بابيت لقل أمان دابنشيت. شيخ عبد الواحد مدخلي وتي يا شيخ بلي يأتي شيخ عبد شيخ عبد الله بخاري وتي نأ لا بل قل يجب عليه أتي. بل كبيلي واجب لسربيد دابنشيت لقال أنا أيأتي أي ويحضر مع هؤلاء. لقل أنا دابنشيت بوح الكردني أو كيشانة أو بعشان شيخ الشيخ عبد الله البخاري وتي بيشي بلا يسكت عن هؤلاء حتى ياتي عندنا وبيبل بيدن بيت السلام برانا حتى دي ديان شيلقمان جابرا كان كاتكلاي شيخ عبد الله البخاري هل ساين وتوينبو شيناكي خوما بوفندقاكا او بو شيخ طالب العزاوي سكان شيخ عبد الله كبي وتابي بيدابن شيت بو أبو عبد الحق نوسي أو قصة عنه إن يشتري نوسي رسالة. بوي بنوسي بو دكتور عبد اللطيف شت كان تسليم نابو. أبو عبد الحق حضره خصتو سر موبايلك الدكتور شيخ طالب العزّاوي. أبو ماونستاو شياروتي شيخ طالب منازعانه ما وشيك ده حضره خصتوه تسري من بوينيرم. بموبايلك دكتور ماونستاو شيار نرمان وتي تم التسليم رسالة كجيش. انجا هر چندقه دوه او ناميتر هل لو لسر او مثلا انا ابو عبد الحق بينيرنا ابو دكتور عبد اللطيف ناردن بوي ما مستوشير أيش حضري خسته سري أيش الرساله في يناقشت انجا بوي ما مستدانه نربن اي جوتي تم التسليم كواتا هركسي مع نامه من بنرده ولا حضري خسته سري بوي ونامي بينك بس الحمد لله كان من بهرچوني بي غيان و سيريكن دنبو دكتور عبد اللطيف ورفضي هامو نصيحتي أو زاناني كدونهات لجمل ما داب نشيت جابوا يعني إنسان كاتك او من أو موقف بيت ونقرت ولا غلطة كاني نصيحتي زانان ورنقرت واجب او كاتب يدن نبي لسري وهروها غلطة كاني بيان بكين وبزانين أسبابي تفرقا وأسبابي او خلافني دكتور عبد اللطيف لسريتي تية وتشينية إن شاء الله باب اشتياني خاوي فروردگار سلسله ردك لسر هلا منهج كان الدكتور عبد اللطيف كم ويكم كم ردك لو يا هر حرتي يعني بين بين جارق غلط اكيد دي او غلطه عرضكين لسر كتاب والسنه بزان تشني مخالفي كتاب والسنه ورد ادينا با منهج اهل وجماعة والجماعه ودا وكارم الاخوي فروردگار اخلاص ما و توفيق ما بكات بو همو قسوكاري كي بلام زور بداخله، والزور زورش بداخله، كسي ساذجي واهية، كسي فهم كاري واهية، كردود علمي با أسبابه، وبه وكاري تفرق أزانت، نازانت كرد علمي، وهروها رد باطل اصلك لا أصول أهل سنن وجماعة، وأشي تجير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره، وك إمام بايا برز ابن باز فرمات فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين أقربيت أهل السنة جماعة بيدن بن للرُّنكر نوي أو كسانيك مخالف كتاب والسنة أكن أو كات أو أهل كتابا لدى لا يهود نصارى بل إنسان كاتب كبعطلي بني واجب الرد بداتها ولا برأوي أو باطلا وهروها أو غلطة منهجية نبت بدين لاي هندي كس يهندكس وكوبوا نبت بدين لا يهندكس كس فامو جاهل وهر وها إنسان لخوي بترسيد كاتك أو حق أو, أو باطلي بني لي كات لينكات تجير يتجير لعنت خوايبر و وك خوايبر فرميت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بلخوايبر وردقارة فرميت بتأكيد أو كسانيك كهامو او بلغا اشكرايان ان اشار دو كدلاله كلسر صدقي محمد ولسر سر او حقيك فيها تو كدين اسلاما دواي او الرون مان كدولا كتابه اسماء كان بويان او اخواي پرورگار لعنتان لك ويلعنهم اللاعين ولعنه كارانج لعنتان ليكن ملائكه وجن انس بالبركان امامي شوقاني لتفسير ام أفرميتي أفرم فيه الإخبار بأن الذي يكتم ذلك ملعون أما هوالك خوايبر ورقات بيمان أدات كأو كساني كحق كأشارن أو حق أشارن ملعون وإمام الشوكاني فرمت واختلفوا من المراد بذلك خلافة لبينزاناين آية خوايبر وقال لم آيتا مباستي هنيك لزانان ين أفرمون أحبار اليهود ورهبان النصارى كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم هنك لزانان أفرمون أحبار كان يهود كزانا كان ين لن نصارى رهبان نصاران كعابدة كان وكاتك أمر محمد يعني, يعني أو بلقان ين لسر صدقي محمد وآيان زاني أو دين حق شارد ولا خالقي بر لعنتي خواي فرورد قاد كوتن وهني زان ايترا فرمون كل من كتم الحق همو كسك كحق بشاريتوا وترك بيان ما اوجب الله بيانه وواز لشتك بينك كواجب بياني بكات شتك بينيك كواجب بياني بكاتو او هالنسيق بواجبو أو بو بو بياني نكاتبو خالكي انجا امامي شوكاني يفرمي وهو الراجح وام قول الراجحة بو لان الاعتبار بعموم اللفظ لابد اوي عبرات باقش لفظك يا سببك يعني هرچندة كا او آية تايبت دابزي بو يهود نصارى هموكا تر ترأقريتا وك همان فعلي أوان بكات كحق ببنيت وأوحق الرون نكاته وبو خلقي بل يبراه كانوا خايبر والقار لآيتي كي ترأى فرميت لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون خايبر والقار فرميت أواني كافر بون لبني إسرائيل لعنتيان لكرال سرزماني داود وعيسايك والريما مريم يعني لزبور ولا إنجيلا خايبر لعنتي لانكل بو ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لبر أوي سربيتشو اعتداء أناكب أنجى خايبر ورجع بو ما رونكاتو أم سربيتشو أم اعتداء أشياء خايبر ورجع فالمية كانوا لا يتناهون عن منكرين فعلوه لابر اوه لعنتيان ليكرا لابر اوه ليكلا ليكرا لابر اوه چيانا كذ منكرين ابي ليندا ناو كو ملقا بهيش شوية رد يان ناداوه غلطيان ابي غلطكان يان راس ناكردو خويا لجيلي ادا او بو هو كاري اوه كخواي برورقار لعنتيان ليبكا بو زور خطرة انسان كاتا بيني واجب لسر ردي بداته و بوه برا انسان كاتك غلطي بي وكو غتمان واجب لسري الرد بداتها اجر وانا بيت والله اواه ابيتهو كاري عقوبدان لدنيا وقيامت وكو هايبروردجار باسي بني اسرائيل مانبوكات انبوا كات لا او اياتيك افرمات واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعه وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْ وكمعلومي زوربي زوربي مسلماننا كبنو إسرائيلي تاقي اسرائيلي هتنها شد أو شد اوبو قوميك لسر ليواري بحر يكبن قوم يكبن لسر ليواري بحر يكبن خايبر واردكار تاعي بوي وها تاعي يعني بويك لروجي شما ناب الراوبكن لروجي شما راي ماسي لسريان قد غاكر أو بقول الرجش شما ماسيا كان أهاتنا ماسيا جورة كان أهاتنا قراخي أو كا وهر وهاش شف شبي أنا كتب ببرشانه وممنوع بو حرام بو لسريان أو رجرا وبكن تنهار رجيك ببو عبادة كردن عبادتي تابكن أو اوان أوان كأمان بيني خان بينا جيرات شون حيلةك يعني كذ حوزي عند روز تذكر كماسيا جورة كان لشما بيتناء و بتنا ناء جير بخون للرجيك شما راي بكن او ابو خايفر ورقار با او او, أو, أو حيلا ايه كاكر ديان لعنتي ليانكر و زانا ايهن الليان لو كاتده لو, لو سرده ما او قوما بو نسيه باشو سيه كان تاقم, تاقم يكان كمعصيتكيان انجامده وتاقم يكان بيدنگيان هالبجارد وتاقم يكان نهيانكر لو منكرا بل ايه وقت خايفر ورقار افرميت اواني كبيدنگيان هالبجارد وديانشي قالوا لما تعظون وتيانشي لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا وتيان يبو تشي نصيحتك سانك اكن كخويبر ورجار لناو بريانا وهر وها سزادريانا بس زاكي بايش او انج لجوابه وتيان اواني كنهي انا كرلى منكر قالوا معذره الى ربكم وتيان اي ما وكو عذر يقبول هاي خويبر ورجار كاي خوا يا ايما نصيحتي عن مانكد واو جبيلا سرشان مان بوكان بو نهي بكين لمنكرك كيرد مان او ان بقسمان يان اوتا بقرن وبشكن بقرنوا بلاي خواي پروگار وواز بينن لوتا واني كانجام بلاي خواي پروگا فلما نسو ما ذكر به كاتكا اموشغاري او كسانيا ان فراموش كر كنهي يان او شتا انجام ندن خواي پرورگار افرم انجين الذين ينهون عن السوء اوانما أنما لعذابك يا خايبر وردغار فرمي أو أنما كان كنهيان كل من وأخذنا الذين ظلموا وأوانيش ظالمون لنايان ينب... لنا ينب... من لنا بردبع بعذاب بئيس بعذابك بئيس يعني شديد وتند بهو كاري أو فيسقيك أنجامي أنا ده بل خايبر وردغار او كومالاي كرده جي كرد يانا ميمونو براز دور سيكوار روجك جيان دواي او خوايبار وقال لنا يعني برت وزانا يعني تفسير علماء متفقن لسر اوي اواني كنجاتيان بو كيبون اواني نجاتيان بو باجماع اواني كنهيان كرلمون كاركا خوايبار وقال اواني رزقار كد كناهيا كلا منكركه اجمعي لسرك اوان رزغاريامبو وخلافيا نهيا لسر اوانيكا بيدنجيان هلبجارت هني زنايان اغلين اوانيش تياتونكا خايفر كا خايفر رغا وكو باس يعني كروتيان لي متعذون قوما اوانيش تياتونكا بيدنجيان هلبجارت يعني سيريكا يعني خلافه لو مثلا اوان ايكا بيدي انقيها كحق ابينن باطل ابينن مخالفات منهجي بين ردنا دنا و وب... اواكن منهجي خوان لخوان بترسن كتوشي عذابي خواي باروارد قاربن لبرويتمان خلافته هني زانا اللي نجاتيان بو زانيت زانا نخير اوان توشي عذابك بونا بون ميمون براس سيتوار رجدوايا وجيانو خواي باروارد لنايني برت کوایت خوای پروردگار، لم آیتا هیچ فضل و مزیه کی نداوکه نیداو، آو تاق میکه بدنگی فضل و مزیه داو، آو کسانی که نهیان کدل منکرکه جه بوی انسان وعجبل سری کاته کم منکری بینی ردی بداتو نک موقفی چی هلا بجیرت من حقم لم سل لبراوي لخوي بترسيد كتوشي عذاب خواي فروردقار بيت وهاروها ببيت خواكاري لناو تشوني خلقي وناو تشوني كو وإمامي ترمذي لسونا كيدا بس نديكي حسن بوما نقير ريتوا لحذيفي كل يمانوا رضاور رحمتي خواي لسربيت لبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أفرميت والذي نفسي بيده لا لتأمرن بالمعروف سوين بوكسي كنفسي مني بدسته فرمانا كان بچاكا ولا تنهون عن المنكر ونهي عن أو او لوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ين اوتا نزيك اخوي پرورگار عقاب يك بني ريت لا لا اخويا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ان جا دواي او ايوا داوا بكن لخوي پرورگار خوي بهيج بهيت شي جابت جواب نادتا يعني ابيتا او نهينا كردتا نهينا كردناتان لمنكر كاتك منكر ببينو نايقورن أبيت وكاري كاري أو أي خواي فرورد قاد دعا كانتانش قابل لكات وبكاو نجير عقوبي خواي فرورد قادو وإمامي بخاري لصحيحكي دال نعماني كري بشيرا بوما نقير ريتو لفي غمري خواه الله عليه وسلم فرميت مثل القائم على حدود الله والواقع فيها نموني او كساني كحدود خوي پرورگارا أباريزن يعني معصيت ناكن وهروها او كساني حدود خوي پرورگار ناپاريزن اوكونن نو معصيتوا وكو قوميكوان كمثل قوم استهموا على سفينه وكو قومكوان قرعبكن بو سفينيك تيرو بشك بوكن بو سفينيك ايا كاميان تعقيمي يعني او جماعتك تيرو بشكاكاكن تلو بيش لسر سر لسرأوي كآي كاميا بشي سرى ويان بركة بشي بنا ويان برب خاصة صلى الله عليه وسلم فرما فأصاب بعضهم أعلىها هني كان بشي سرى ويان بركة وهني كان بشي وبعضهم أسفلها وهني كان بشي بنا ويان فكان الذين في أسفلها أونيك لبن وابون إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم كاتك بروان آي أن, ان هلب أتشونا سروا لبنا أتشونا سروا لسروا آو كان هلا كيشاو دوباراء هاتنا أنجا وتيان فقالوا لو, لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا أواني بنا وتيان كاكا ورا با أزاني چيبكين با لبشكي خوما لابنه وبرنه كن يكي بكين اليوب خوما آو هل كيشين ولم نؤذي من فوقنا هم خوما عزيت من نابت وهم أواني سر خوما نشع آزارنا دين وعزيتنا ندين. أنجا بيغمري قوى صلى الله عليه وسلم فرميت فإي يتركوهم وما أرادوا أقر بيتوا دسيان نقرنوا وهروها وازيان لبينن أوشتا أوشتاك آيان ويت بيكن تاقمي بنوا أوشي هلكوا جميعا همويا لناوشن وإن أخذوا على أيديهم أقر بيتوا دسيان بقرن نجاو أوهم خوان رزقاري أنا بيه جميعا وهم أو إيلا سر كشتاك رزقاري أبيه كواتا اگر دستي اوانا نگرن كدية نويت كشتيكا كون بكن اوه همويا ان تياجن همويا ان تياجن و اگر كسيك دستي اوان بگريت دبيت هو كاري نجاد بوني همويا و بيه بون لسر اووي ككشتيكا غرق بيت اوه او كسا او بيتا تاوان بار بوي کا او بيتا قاتلي نفسي خوي او قاتلي نفسي خوي ابيتا هوكاري اويي نفسي خوي لناو داوا و او كساني بيدان جي هلب جيرن برانبر مخالفاتي منهجي يان هر معصيتك يان هر معصيتك هما با همان شيوا خويان تاوان بارن و هم هوكارن بو اويي كخالكي زياتر لتاوان بتليتاوا و ببيتا هوكاري و ببنا هوكاري خشمو غزابي خويبر وردقال بويا بيدنجي لا هلو أخطائي منهجي وهروها معاصي أبيت هوكاري أويكا أو كسا هم تاوان باربيت وهم بيت هوكاري أويكا كسانيك بو غلطانيو بتلينيو وهروها ببيت هوكاري لناو مجتمعش مجتمعيش وكووتما بنو إسرائيل چون لما سليي تاوانيكا راو كرديني ماسيكا خواي باروغات چون غضابي ليانكا ولعنتي ليانكا وكرد ميمونو براس بلا برأك الحذيفي كل ريمان رضا ورحمة إخواني لسربيت إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا فمت قسي واهب لسردمي في غمر صلى الله عليه وسلم كبكراي أو سردمه أو كسبي أبوب منافق وإني لا أسمعها من أحدكم اليوم في المقعد الواحد أربع مرات ومن الواحد الواحد لا الواحد الواحد يعني الواحد الواحد الواحد الواحد مجلسي الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد ان جاء حذيفهك الريمانا فرميت لا بالمعروف او تافرمانكن بشاكا ولا تنهون عن المنكر ونهي كن لا ولا تحاضن على الخير يا وهروها هاني كثير ادن بو خير بو خير يان اوتا او ليسحتنكم الله جميعا بعذاب يان اوتا خايف روركار بعذابك لنا نبات أو لا عليكم شراركم ينأو تأخوي ورغار كار دست خراب أكاد بكار دستة كس خراب أكاد بكار بدستان. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم انجا ياو شاكان تان دوابكن لخوي بيروالجار خوي بيروالجار بهيشي ويا والله من ناداته بسبابي شيء بسبابي هاي قوري رحمتي <تصفيق> خيال السربه لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلات او زنايا أو او قلو بدستينا بدسنا لسردمي اما بزور نيوش كردنو بزور روجي كردن بدسيا نينا اي باتيبسيا بدسيا نينا و عندنا بسخاء الأنفس نفسك سخيا نهبوا وهر وها سلامة الصدور ونس وسنجك يباكن ابو يعني هيج غلو وغشي تان ابو بري نصيحته بو, بو امة والنصح للامة امام حل شاهدة وهر وها نصيحتي انا كتبوا مسلمان نصيحتي مسلمان انا كر نصيحتي مسلمان انا كتب وهر وها شتي غلط وبلط يعني ببنيان رد يعني ده ابو عبد الرحمن عمري رحمتي خوي لسر بيت أفرميت إن من غفلتك عن عن نفسك إعراضك عن الله بتأكيد غافل بوني غافل بونت وغافل بوني إنسان لنفسي خوي تشيا أو يكبشت بكات لخوي بيرورديكار بأن ترى ما يسقطه أو بيشتكردنا شون بيت شونا كاتك شتك أبيني خوي بيرورديكار ليتو الرئة وخيبر وقال ليتو الرئة وليتو بيت لسر أو شتا شتك منكرة فتجاوزه واخوتي ليه تجاوزيكي نهي لناكي ولا تأمر ولا تنها خوفا من المخلوق ننهي نهي أمر كي بمعروف ونهي لو خرافة لترسي خلقية أنجا فرميت من ترك الأمر بالمعروف أو كسي واز لفرمان بشاك بينه خوف المخلوقين لترسي خلكيا نزعت منه الهيبة خايب وردقار هيبتي لأسينات وكوكراس يخويب الرجل أو هيبتي لبردة وهيج كسك حسابي بوناكات فلو أمر ولده لاستخف به أو أجربته أو كات فرمان بكركي بكات بلت أي كرقم أمامك كركي هجعلتيش بيكو بقصيتش ناكت بلبراء كانم زناي باي برز شيخ ربيع رغمة أنوف أهل البدع من المميعين والتكفيرين فرمات إن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الامم خويفر أم ام امتي جياكر دوته وفضل داوبي لسرها سر هم امتكانيتر بعدم السكوت باويك بيدنبن نبن بتشي بل بالتصريح والتوضيح والجهاد بلكو بتصريح يعني بصراحة به مشتان وكوي بيان بكن وهر وهات توضيحي بكن وهر وهات كوشان لبيناي خويفر وأفرمُ وعلى رأسه لسروها مو أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسروها مو فرمان باتشاكا كردن وهروها نهي لخراب كردن خايبر ورجار بما أمة محمدي جيا كردوتو كأفرميت كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أمة محمد إيو باشترين ترين أمة بو خالكي أو خيريت الأشياء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فرمانا كن بتشاك ونهي كن لخرافة أقر آمنا مينت فرمان كردن بتشاك ونهي كردن نهي نكردن لخرافة نم ينات أو أو كاتا إيش وقوه يهود نصارى من ليديت هيش فضل مزيك نامينت كواتا فضل مزيي أمة محمد لوايا كفرمانا كن بتشاك ونهي لخرافة وهر وها شيخ ربيع عفرميات إذا رأيت شخصا أخر شخص كتبيني لسر حقه وآخر على باطل وكسي كتلا سر باطلبه يجب أن تنصر الحق وتحذر من الباطل أو واجب أو كاتل سرد نصرة حقك بكي دفاع لحقك بكي ورد باطلك بديتو هتشني أو كسي كلا باطلكيا هرچاني بلاي بارز بيت و هرچاني خوشيز بيلاي تو واجبه رد باطلاك بديتوا و شويني حقاك بكيه و فرميت اگر بيت تو كسيكي مردويد تو كسيكي مردويد هرچان دبلاشة زندويد بالام كسيكي رقم نيت لمجتمعه هيچ رقم يك نيت لمجتمعه تو لبر, لبر اوه تو منكر ابيني انكاري ناكي و حق ابيني شويني ناكي وكواه تو كسيكي مردوبي لابد أن يقول الشيخ ربيعا أن لا تعرف معروف ولا تنكر منكر لا معروف ما هو أمره بأبكي لا تنكر ما هو تو بأبكي توقف ما هو مردويد بل كرقم نيت للمجتمعه و أمر ردك بو أوكساني كموقفي جيه كاتك أمهلا غلط من هجيان أبينن و وها خويا لقيا ادن و هر وها ألين إيما, إيما والله حق ما نيلم مسلا أمسلا فيتنه وخوما نيلي باريزين أما حقيقة أما خو خلطانين يكا وهر وها خو درباز لو مثلانا كبوه وهر وها أم خو خلطان وها أم فيالو فرانيكا أم جورا كسانا أي دوزنوا بر حقيقة هيش سو كان الله پر وردگار لبر اوي او فتنة كاتة كتو منكر أبيني واجب الردي بديتوه نكبالي والله أما فيتنيو كاك با تفرقة زيادنكا تفرقة با وزيادكات كاتة كتو غلط ببيني تو نهي كاتكتو كتو غلط ببيني و نهي لينكي أو خوي بو خوي أو تفرقة زيادركا و هروها أما أبيتا هو غلط غضابي خوي بروردقات و أهلي أو, أو فتنة نازانة، فتنة نازانة وهو كاري تفرق نازان كباطلية، كمنكرية تبيني، بيت اصلك لأصول أهلي سنة وجماعتك بدات. توب اللي والله من إنكاري ناكم لبر أوي غا فتنة زيادنكات أما موقف أهلي سنة نيا. أو كسانة لوغ حديثة غ خ... يشتون كابي غمر يقول صلى الله عليه وسلم ما فرميه شمشيه ركت أو ديارنا بيت. كفيتني كفيتني يعني ك انسان سري لي درناكات او بو او كاتانه تحق باطل أبيني وخويشي او كسالب الله ازان ما وباطل ازان والله فلان كسل سل باطله وغلطه له ولا منها قمني بيدنقيها لبجيرم جرم باع زانا يقسبكن او اوانيه زانان ما او في تنانية اوه لو حديثانتين اجيشتون اوه غلط لو حديثانتين اجيشتون كاتك منكرد بني واجب الردي بديتو ايناي نايت فضل مزيه تكي فضل مزيه تكي بو امتي محمد امينت او اصلا امينت لأمتي محمد بل او موقفة موقفة كي سقطة بل كو واجبك باطلد بني الردي بديتو وكو وثمان او فقهي او حديثانية او بو كاتك وكو شركي معاوية رضي الله عنه وهروها علي رضي الله عنه كاتك خلافك وتبينيانا زور زان زور چيانكد موقفي باوين هالبجارك خوين دورو خست بلا ام كاتك حق يانيش بور رنوبو بو يكسر بشتي حق يانكت. او بوه كاتانية اما تو خوت علي بلا يوشتانه غلطه انكاري ناكد خوتي لا يدوركي والله او موقفيكي ولا ونخوتش بترسل الله يخواي برورقار محاسبه اكري لسري. انجا الشيخ ربيع فرميه وهذه علامة انتكاس القلوب وأما بلقية لسر وارتشرخان وارقراني دلكان بل إمامي شوكانية فرميه لولا هذا الجرح والتعديل أقربيت أم جرح تعديلنا بيت لتلاعب الناس الكذابون بالسنة إنساني دروزن ياري اكن بو ياري اكن بعقيدة خلقي اقيدو منحي خلكي انتي كدا كسي دروزن وقتلط المعروف بالمنكر وشتي تشاكتي كل خرابه وخلكي نانزاني ولم يتبين ما هو صحيح وما هو باطل خلكي باطل حق باطل نليتي كلابو نانزاني كامل راستا وكام درويه براكم اقاتو بيتو اوهمو غلطانا ابيني انكارينكي اما ابيته دين لاي خلكي دواي خلكي نانزاني كامل راستا كي وكام تشاكي كاتك ديلكا كا ما غلطه اي بوكيشان أبيت الدين لايزول خلكي، بويا خاطره بعطلت بني وعجب الرد بديتوه، ومسؤوله بلاي خواي برجاء كردينا وشيخ عبد السلام بن برجس أفرمت رحمتي خوا إلى سربة أفرمت من رام أي يطفئ نور هذا الفن أو كسي بيت أم فن بشاريتوه. جرح وتعديل نوري أم فن لا لخاطر حزبه البوب ينايو حزبكي لبلخاطري حزبكي او خوفا على محبوبه لا ترسي محبوب خوشي يستكي محبوبه من المجروحين او خوفا على محبوبه المجروحين لا ترسي او برادراني كمجروح مجروح كمخالفات منهجيان بخشويستي أون لبر أوي تيري جرح تعديل برنا كي تدير رفضي أمق وعذاناك الله كارج أنا ما بته هو كاري تفرق بين مسلمان بوش يغاز الشبهات بلا بكاته فقد ضل أو كساء خوي جمرابوا وخلكيش جمراكا وشقيه وأشقى وهروها خوي نخوي بدبختو وهروها خلكيش بدبختو بدبختو نكبتك وخلقير للريق الراستكي خوايب الوردقار لآداد جاء كرم كارم لخوايب توفيق من بدات بهبوها موكس اقسو كاركي خير وهداية من بدات وخوايب الوردقار داوة كارم لخوايب ورغار أم تفرقا وأم خلافا نهي الله تلكردستان وآخر من خيركات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين